أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين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 ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكه فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا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 حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهت علينا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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ما خلفهم وحق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين.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 السميع العليم ومن آياته الليل والنهار وَمِنْ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَسَجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَه يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت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 ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته لقالوا لولا فصلت اياته أعجمي وعربي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 وَمَنْ أَسَاءَ أَفَعَلِيهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَاعُ إلَّا بِعِلْمِهِ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 لي عنده للحسناء فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولا نثيق أنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه.